إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذذهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة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 سَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إن نَنا نحن مُصلِحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمِنوا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 ف وَإِذَا خَلَ إِلَ شَيطْرينهِمْ قَاُ وَإذَا خَلَ إلَ شَيَطْرينهِمْ قَاُ إِ مَعَكُم إَِّ مَا نَحْْنُ مستهزئون اللهَّ يَسْتَهْزِئُ بِهِم وَيَمُُّهُم فِي طُيانِهِم يَعمَهُُ قُلائِكََّذ نَ الشْتَرَم وَلَا لَتَ بِلهدَا فَمَا رَضِحَِّ جََتُهُم فَمَا رَضِحَِّ وَمَا كانَوا مُهَتَد